بسم الله الرحمن الرحیم وصالح فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إننا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من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 فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبة ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا يستسخرون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 قَالَتْ اللَّهُ إِن كُنْتَ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّكَ لَكُنْتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لا آكلون منها، فما لئون منها البطون؟ ثم إن لهم عليها لشوب من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا فَهُمْ ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولا خل يضل قبلهم أكثر الأولين ولا قد أرسلنا فيهم مذلين فواضح كيف كان عاقبة المذلين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلن المجيبون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 نَمِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَيُفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما يظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم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 وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي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 قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون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 وَإِنَّهُ طَلَّ مِنَ الْمُبْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّ مَغْنَ الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ أفلا تعقنون وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ مَأْوَاهُ فَكَانَ مِنَ الْغَارِقِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 فاستفتهم ألربك البنات الْبَنَاتُ البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون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 نحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا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 وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون